بسم الله ليكم وسنة لكم حفظكم الله وتعالى أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نقرأ في كتاب القواعد الأربعة بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مباركا إينما كنت ويجعلك من إذا أعطى شكر وإذا بتر صبر وإذا أذن استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة على مرشدك الله وطاعته أن الحنيفية من منلة إبراهيم أن تعبد الله وحده ومخليص له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فعلم أن العبادة لا تسمى عبادتي إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فهسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان المشركين أي يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون فإذا عرفت أن شرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن هم معرك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة ويشرك بالله وذلك معرفة أربع قواعد ذكر الله في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرون أن الله الخالق الرازق المحلميد. المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك بالإسلام والدن وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء وصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعونا وما توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكو بينهم فيما وفي اختلفون إن الله لا يهدي من وَعَارِبٌ كفار وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ وَلَا يَنفَعُ مَا يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ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 الشفعة والمشفوع له من رضي الله وقوله وعملوا بعد الإذن وكما قال تعالى من ذا الذي يشفع عده إلا بإذنه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم طار على ناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الشجار الشجار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فدلي قول تعالى ومن آيات الليل والنهر والشمس والقمر لا تسجد الشمس ولا القمر واسجدوا إلا الذي خلقهن إن, إن كنتم يعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأم من دون الله قال سبحانك ما يكون لينقول ما ليس لي بحق ودليل الصالحين قلوا تعالى قلوا ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ودليل الأشجار والحجر قولوا تعالى فريت من لا توال عزة الثالثة الأخرى وحديث بما قد يأتيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدات يعكفون عندها وينوطون بأسلحةهم يقال له ذات وأنواع فمرنا بسدات فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات وأنواع كما لهم ذات وأنواع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إن السنن قلتم الذي يفسيب لي كما قد رَبَّنَا اجْعَل لَّنَا إِلَٰهَ كَمَا أَلِهَ الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ إِنَّ مُشْرِكِي زَمَانِنَا أَغْلظُ شِرْكًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ وَمُشْرِكُو زَمَانِنَا يُشْرِكُونَ دَائِمًا فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ